ايَ شَيَءٌ يَذْهَبُكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِي آخَرُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ